بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله ذكر كثيراً وسبح ركضاً وصيلاً أذكار اليوم واللقاء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك أذكار الاستيقاظ من النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أذكار الاستيقاظ من النوم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 والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب فرني قدمت لكم من موقع في